بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المصنف رحمه الله فصل الكليات خمس الأول الجنس وهو كل يوم عقولنا لكثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو ك الحيوان فإنهم للإنسان والفرس والغنم إذا سئل عنها بما هي ويقال الإنسان والفرس ماهما فالجواب حيوان فالكليات خمس ما هي الكليات الخمس الجنس والنوع والجنس والفصل والخاصة والعرض العام نوع جنس فصل خاصة والعرض العام ووجه الحصر وجه حصر الكليات في هذه الخمسة أن نقول الكلي بالنظر إلى أفراده إما أن يكون تمام ماهية الأفراد أو يكون جزء الماهية أو يكون خارجاً عن أي أن يكون وصفاً عارضاً للماهية. نعم ليس تمام الماهية وليس جزء الماهية بل هو وصف عارض. نعم ثم ما كان جزء الماهية إما أن يكون تمام المشترك بين هذه الماهية وبين أشياء أخرى أو لا يكون تماما المشترك فإذا كان تماما المشترك فهو جنس وإلا ما كنت تماما المشترك فهو فصل ثم العارض اما يكون يعرض لأفراد حقيقه واحدة فهذا خاصة أو يعرض ل أكثر من من من من حقيقة لحقيقةين وأكثر وهذا عرض نعم استطيع أن نبين هذا بالمثال مثلا الإنسان كلي الإنسان كلي أفراده ماذا زيد عمر وكر خالد وهو ما تمام ماهية حقائقهم لأن إذا إذا قلنا زيد ما حقيقته حيوان ناطق عمرو ما حقيقته حيوان ناطق هو حيوان ناطق والإنسان عبارة عن حيوان ناطق إذا قلنا انسان ما معنى انسان انسان حيوان ناطق فالانسان بالنسبة الى الى افراده الذي التي هي زيد وعمر وبكر خالد يعني تمام الماهيه لكن حيوان ما افراد حيوان زيد عمر، بكر خالد هذا الفرس وهذا البقر وهذا الغنم ويعني وال والحيوان بالنسبة إليهم جزء الحقيقه لأن الانسان لان زيد حقيقته حيوان ناطق فالحيوان جزءه وفرس حقيقته حيوان صاهر، فالحيوان جزءه ثم الحيوان هذا لماذا قلنا جنس ولم نجعله فصلا؟ لماذا لأنه تمام المشترك بين إنسان وبين فرس يعني الإنسان والفرس اشتركا في عدة أشياء اشتركا في أن كل واحد منهما جوهر أي موجود لا في موضوع ليس مثل لون الشيء وليس مثل شكل الشيء وليس مثل تعم الفاكهة لا بل هو موجود كلاهما موجود في موضوع موجود لا في موضوع موجود لا في موضوع هو الجوهر ثم اشتركا في ماذا في طول والعرض والعمق كل كل واحد منهما مما له طول وعرض وعمق هذا هو الجسم وكلاهما جوهر وكلاهما جسم ثم كل منهما جسم له نماء وهو جسم نامي. ثم كل واحد منهما مما له يحساس بالحواس الخمس والحركة الاراديه هذا هو الحيوان الحيوان هو جسم نامي متحرك من الإرادة حساس أرسى ذلك؟ نعم. ثم لم يشتركا في شيء بعد ذلك اشتركا في هذا القدر ثم الذي يوجد في الإنسان ما هو الناطق والذي يوجد في الفرس هو الصايل اذا تمام المشترك ما هو الحيوان تمام مشترك نعم الحيوان تمام المشترك وهو جنس لا تمام المشترك يعني تمام مشترك في نهايه مشترك يعني لم يشترك فوقه في شيء هذا هو الجنس. أمم؟ لا يعني زيادة عليه. لم يشترك في شيء يعني زيادة عليه. بل بل النهاية مشترك هذا هذا هذا هو تمام. هكذا إذا كان تمام المشترك فهو جنس، وإلا ما يكون فهو فصل مثل الناطق فهو فصل. فبالنسبة للإنسان فحيبان هذا جنس وناطق فصل ثم أحيانا يكون الكل يعني عارضا لأفراده ليس ما هي ولا جزء ما هي بل هو وصف عارض مثل الكاتب كاتب له عدة أفراد زيد عمرو بكر خالد هذا أفراد الكاتب كما أنه هو أفراد الناطق أنه هم أفراد الناطق وهم أفراد الإنسان كذلك زيد عمر بكر غالد هم أفراد الكاتب لكن كاتب ليس حقيقة لهم ولا جزء حقيقة بل وصف عارض ليس ذلك؟ يعني هل يشترط أن يكون آآ آآ آآ الإنسان كاتبا في كونه إنسانا؟ لا بل إذا كان هايوان ناطقا صار إنسانا ثم الكتاب بعد ذلك يعرضه وصفنا وصفنا علوا. مع ذلك الكاتب لا يوجد إلا لأفراد حقيقة واحدة. يعني يوجد للإنسان لأفراد الإنسان فقط. فهي فهي خاصة. وأما إذا نظرنا إلى ماشي ماشي هذا أيضا يعني كلي، وله أفراد زيد عمرو بكر خالد فرس وأفراد الفرس أفراد البقر والمشي بالنسبة إليهم أيضا أمر وصف عارض لكن مع ذلك هو ليس بمختص بأفراد حقيقة واحدة ليس بمختصم افراد الإنسان بل يوجد في أفراد الإنسان ويوجد في أفراد الفرس ولأفراد البقر ولأفراد الشات فاذا صار هذا عرضا عاما وضح إذن عرفنا بذلك أن النوع هو ذات للأفراد والجنس والفصل ذاتياني أي جزء الذات والخاصة والعرض عرضياني أي وصف عرض وأن الفرق بين الخاصة والعرض العام ما هو أن الخاصة مختصة بحكي بأفراد حقيقة واحدة والعرض العام يعني يوجد لأفراد حقيقة واحدة وغيرها ثم يعني ما كان عرضا عاما بالنسبة إلى حقيقة يمكن أن يكون خاصة بالنسبة إلى حقيقة للنخرى. مثلا ماشي إذا نظرنا إلى الإنسان فهو عرض وإذا نظرنا إلى الحيوان فهو خاصة أليس ذلك لا. ماشي إذا نظرنا إلى الحيوان فهو خاصة يعني لا يوجد إلا لأفراد الحيوان هل يوجد لأفراد النبات لا لكن بالنسبه الى الانسان هذا ارغنا امم نعم سيارات الأذنب. هذا ليس شيئا يقدر كما نقول يعني يعني لو قال خائف ال ال الانسان واحد اليس الخير ايضا يضحك. لا ليس هذا واحد بل هو يكشير. هم، ثم، ثم، فالكلية غمث الأول الجنس وهو كلية معقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو يعني يعني لابد أن نفهم ما معنى سؤال ما هو. إذا سوينا عن شيء ما هو مثلاً إذا قيل زيد ما هو هذا سؤال عن حقيقته زيد ما هو كيف يكون جواب حيوانات نعم أو نقول إنسان زيد زيد ما هو إنسان إنسان ما هو حيوانات نعم وإذا قلنا إن زيد زيد وفرسه ماهما فيكون هذا سؤالا عن الماهية المشتركة بينهما يعني وذكر تمام مشتركا في. فيكون الجواب ماذا حيوان جنس هل يمكن الجواب بأنه إنسان زيد, زيد وفرسه ماهما إنسان أو زيد وفرس ما هما فرس لا بل حيوان فقط أليس ذلك نعم لكن لو كان سؤال عن أشياء متفقة بالحقيقة يكون الجواب بالنور مثلا زيد وعمر ماهما يكون الجواب بالإنسان نعم لكن زيد وفرسهماهما أو الإنسان والفرس ماهما يكون الجواب حيوان لماذا لأن الإنسان والفرس مختلفان في الحقيقه بد ان نعرف ان سؤال بما هو عن عن الماهيه فاذا سئل عن شيء و... فاذا ذكر في السؤال شيء واحد فيكون سؤالا عن تمام ماهيته م? فهذا شيء المذكور في السؤال إذا كان جزئيا فيكون الجواب بالنوع وإذا كان كليا فيكون الجواب بالحد التام فإذا قيل زيد ما هو إنسان وإذا قيل الإنسان ما هو حيوانات وإذا ذكر في السؤال شيء عني فيكون سؤالا عن تمام المشترك بينهما فإذا هل هذا شيئان متفقان بالحقيقة اذا يكون الجواب بالنوع أو مختلفان بالحقيقة فيكون الجواب بالجنس اذا الجنس هو مقول في جواب ما هو ثم الجنس وهو كلي مقول لا كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو فهذا تعريف للجنس وكلي هذا جنس تعريف يكون مستملا على جنس وفصل كل هذا جنس دخل فيه جميع الكليات دخل فيه الجنس والنوع والخاصه والعرض العام والفصل وكل شيء ثم معقولنا كثيرين خرج به ماذا؟ العرض العام خرج لأن العرض العام لا يقال في في أي سؤال لا يقال في سؤال ما هو ولا يقال في جواب أي شيء. ثم لما قال على كثيرين مختلفين بالحقائق خرج النوع لأن النوع يقال على كثيرين متفقين بالحقائق. ثم لما قال في جواب ما هو. خرج الفاصل والخاصة لأن الفاصل والخاصة يقال إلى الكثيرين لكن يعني في جواب أي شيء لأن أي شيء سؤال أنه المميز فإذا سئل عن مميز ذاتي بأن يقال أي شيء هو في ذاته فيذكر الفصل. وإذا سئل عن مميز عرضي بأن يقال أي شيء هو في عرضه يقال الخاصة نعم يقال يقال الخاصة لا يقال العرض لا ف يعني لا فمثلا إذا سئل الإنسان أي شيء هو في ذاته يقال ناطق وإذا قيل الإنسان أي شيء هو في عرضه يقال كاتب لا يقال ماشي البته، فالعرض العام لا يقال في جواب أي سؤال لأن السؤال عندنا ما هو وأي شيء الذي يقال في جواب ما هو إما الجنس وإما النوع والذي يقال في جواب أي شيء الفصل والخاصه. عرض عام ليس لها أي دخل في أي جواب من السؤالين فلما قال في جواب ما هم ألا كثير مختلفين بالحقائق في جواب ما هو كالحيوان فإنه مقول للإنسان والفرس والغنم إذا أسئل عنها بما هي قال الإنسان والفرس ما هما فالجواب وإذا أسئل عن الإنسان الانسان والنفس الناطقة ماهما الانسان نفس الناطقة يعني ارواح الانسان الانسان والنفس الناطقة ماهما يعني الانسان والارواح ماهما ما يكون معنا هذا السؤال وذكر ثماما ما في فيه فيكون الجواب ما هو جوhesر لأنهما لم يشتركا إلا في الجوهر كلاهما جوهر يعني موجود لا في موضوع ثم يوجد في الإنسان فوق ذلك قبول الطول والعرض والعم والنماء والإحساس والحركه شيء منها لا يوجد في ماذا؟ في النفس الناطقة في الروح لا يوجد شيء منه وإذا سئل الإنسان الإنسان والحجر ماهما ماذا يكون السؤال جسم جسم. وناسوا إلى الإنسان والشجر ماهما جسم النامين هل يمكننا أن نقول يعني جسم فقط لا لأن الجسم لا يكون تعامل مشترك بينهما بالمشترك لكن لا يكون تعامل المشترك وهل يمكننا أن نقول حيوان لأن الحيوان لا يوجد في النبات، على ذلك بل يكون جسم النامل. وإذا سئل الإنسان والفرس ماهما يكون الجواب ما هو حيوان. فعرفنا من ذلك أن الجنس يعني هكذا تترطب إلى فوق. فيوجد للشيء جنس قريب. وجنس بعيد بمرتبة وجنس بعيد بمرتبتين وجنس بعيد بثلاث مراتب هكذا فعما إنسان وحيوان هذا كله مجرد مثال يعني لا يعني ينبغي لصالب أن يتقيد بها بل يعني هم ذكروا مثال فعلينا أن يعني نلتيب عدة أمثلة لأن هذه الأشياء عامة لجميع الأمور مثلا نقول اسم هذا نوع ألسى ذلك؟ اسم اسم نوع لأن هذا نوع من الكلمة كلمات مقتلين يعني لا حا معلم فيه لفظية وغير والاسم فوقه ماذا الكلمة والكلمة فوق فوق الكلمة ما هو لفظ وفوق اللفظ ما هو صوت هذا فيعني نقول الاسم نوع والاسم نوع و والكلمة جنس قريب للاسم واللفظ بعيد و والصوت بعيد بمرتبتين هكذا فإذا سأل سائل على اسم والمسموع من المكيف ماهما يكون الجواب ما هو الصوت و اسم ماهما لافضل ها ها والفعل ماهما كلمه هكذا كذلك اذا قلنا يعني صلاه مثلا صلاة هذا نوع وفوقه عباده وفوقه فعل المكلف ثم الصلاه تعطها اصناف صلاه مفروضه صلاه يعني آآ آآ آآ نافله واتحت على هذه افراد صلاح زيد صلاح عمرو صلاح ها كذلك هنا ايضا يعني يوجد جوهر يوجد جسم نامي بعد جسم النامي جسم متقلد بعد جسم النامي بعد حيوان بعد انسان بعد الانساني هناك اصناف انسان اصناف انسان يمني انسان هندي انسان سعودي انسان قطري ثم بعد ذلك تحتو افراد زيد عمرو بكر خالد ثم ثم ليس لها حياة بل هو له نماء فقط امم مجرد اختلاف في الاصطلاح يعني ما معنى الحياة هل الحياة هو يعني هو قبول الإحساس والحركة الإرادية أو يعني مجرد النمو ثم فإنهم قولون للإنسان الفرس يلغنا ماذا سئل عنها بما هي ويقالوا للإنسان الفرس معهما فالجواب حبا فصل فصل الثاني النوع الكلي الثاني من الكليات الخمس ما هو النوع وهو كلي ماقول لا كثير متفقين بالحقائق في جواب ما هو هذا واضح كلي ماقول لا كثير متفقين بالحقائق في جواب ما هو إذا جمع في سؤال ما, ما هو بين شيئين متفقين بالحقيقة متفقين بالحقيقة يكون الجواب أنه زيد وعمر ما هما إنسان نعم ولماذا سبب ذلكم أن ما هو هو سؤال عن تمام المشترك فإذا كان شيئان متفقين في الحقيقة فهما فالجنس لا يكون تمام اشتراكهما وإنهما يشتركان زيادة للجنس يشتركان في النوعية يلد فإذا ذكرت النوع صحيح زيد وعمرو ما هما انسان لكن زيد وعمرو ما هما هل يجوز لنا أن نقول يعني جوابنا اخر مثل حيوان او جسم نامي لا بل يعني الانسان فقط في جواب ما هما وللنوع معنا الناخر وللنوع معنى الآخر ويقال له النوع الإضافي هذا النوع بهذا المعنى المتقدم وهو ماذا كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقائق في جواب ما هو هذا نوع حقيقي نوع حقيقي وهناك معنى آخر للنوع ويسمى النوع بذلك المعنى يقال له نوع إضافي كما تقدم لنا ألم نقول أن هناك جزئي حقيقي وجزئي إضافي وكذلك هناك معنى آخر للنوع يقال والنوع الإضافي ولنوع معنى آخر يقال له يقال لذلك المعنى نوع لغافي وهو يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو ماهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو يعني ماهية فوقها جنس يقال عليها وعلى غيرها في جواب ما هو مثل الإنسان إنسان يعني فوقه حيوان ولا يذكر عليه وعلى على الإنسان وعلى غير الإنسان في جواب ما هو ولا حيوان أيضا نوع بهذا بهذا المعنى لماذا لأن فوقه جسم نامي جسم نامي أيضا نوع لماذا لأن فوقه جسم مطلق جسم مطلق أيضا نوع لأن فوقه جوهر جوهر ليس بنوع لماذا لأنه ليس فوق الجوهري جنس نعم لذا لعلى شخص يسأل كيف يعني تقول ليس فوق الجوهري شيء؟ أليس فوق الجوهري موجود؟ لا يستطيع نقول جوهر موجود، عرض موجود، الله موجود، وأليس هناك ممكن؟ أليس هناك مخلوق؟ أليس كل هذا فوق الجوهر؟ يقول هذه كلها عرض عام للجوهر ليس جنسا يعني اوصاف خارجيه ليس داخله في الحقيقه نعم وجود لا وجود هو وصف عارض ومثلاً عند الآن حقيقتك هيوان ناط ها؟ ووجودك عارض نعم. وجود الله سبحانه وتعالى لا سبحانه وتعالى وجود هي صفة وذات يعني وجود صفة. والذات موصوف هناك صفاء موصوف مثل علم الله وذاته ثم و وبين النوع الحقيقي والنوع الإضافي عموم وخصوص من وجه إذن عندنا نوع الحقيقي وعندنا نوع الإضافي النوع الحقيقي ما هو؟ هو الكلي المقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو والنوع, والنوع الإضافي هو معهية يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو الأول نوع حقيقي والثاني نوع إضافي ما النسبة بينهما؟ نقول النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه عموم وخصوص من وجه يعني كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه آخر. فيعني هناك مادة اجتماع مادة اجتماع ومادة افتراق. يعني هناك بعض الأشياء يقال إن لها إن إنها يعني أنواع حقيقية ويقال لها إنها أنواع اضافيه وهناك أشياء هي أنواع نظافية وليس بأنواع حقيقية وهناك شيء يعني هي انواع حقيقية وليس بانواع نظافية فصار يعني كل إنسان أبيض او كل حيوان أبيض على حيوان أبيض على حيوان عام من وجهه وأخص من وجهه أبيض عام من وجهه وأخص من وجه. كذلك النوع الحقيقي أعم من النوع الإضافي من وجهه وأخص من وجه الناخ والنوع الإضافي كذلك أعم من الحقيقي من وجه وأخص منه وجه الناخ يعني نستطيع أن نقول هناك مادة استماع ومادة افتراق ونستطيع أن نقول يعني تصدق هناك صالبة صالبة صالبتان يزيتان وموجبة يزية نعم ثم وبين النوع الحقيقي والنوع الاضافي عموم وخصوص من وجه لتصادقهما على الإنسان فالإنسان مثلا يصدق عليه أنه نوع حقيقي أليس ذلك لأنه يقال على زيد وعمر في جواب ما هو زيد وعمر ما هما إنسان ويقال له نوع إضافي ايضا لماذا؟ لأنه إذا أسوا عن الإنسان والفرس معهما حيوان ثم وصدق من وجهن تصادقهما على الإنسان وصدق الحقيقي بدون الإضافي في النقطة وصدق الإضافي بدون الحقيقي في الحيوان فحيوان يعني لا يصدق عليه النوع الحقيقي لانه لا يذكر في في على أفرع اشياء متفقه بالحقائق في جواب ما هو ولنما يذكر على اشياء مختلفه بالحقائق فقط فهو ليس بنوع حقيقي لكن هو نوع نظافي لماذا لأن فوقه الجسم النامي هذا واضح لكن النقطة نقطة قال انه نوع حقيقي ها ويقول ليس نوع نظافي نوع حقيقي نعم نوع حقيقي لان اذا فرضنا هنا نقطه وهنا نقطه وسوء وسوء الى هذه النقطه وهذه النقطه ما هما هو الجواب ما هو؟ نقطة. هناك نقطة فرد من أفراد النقطه وهنا نقطة ما هو ما جواب ما هو النقطة إذن نقطة نوع حقيقي لماذا لأنها تذكر في جواب ما هو على نقطتين متفقتين بالحقيقة نعم وهو نوع حقيقي إذن لماذا لم يكن نوعاً إضافياً؟ لأن النوع الإضافي يعني يستلزم أن يوجد له جنس لأن النوع الإضافي ما هو؟ هو الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس فلا بد له من جنس نقطة ليس له جنس لماذا؟ لأن جنس أي شيء جزءه جي... أي شيء جنسه يكون له؟ ألم نقول الجنس ال... الكلي الذي هو جزء لما هي إما جنس وإما فصل مثلا عليس الحيوان هو الجنس وهو جزء للإنسان نعم فالجنس هو ماذا هو جزء فالذي لا جزء له لا جنس له نقطة لا جزء له لماذا نقول النقطه لا جزء له لأن النقطة لا جزء. لا جزء ليس لها جزء لأن حقيقة النقطة ما هو نهاية الخط النقطة نهاية الخط وما الخط هو نهاية سطح وما السطح هو نهاية الجسم التعليمي وهناك الجسم التعليمي ما هو الجسم التعليمي هذا الكتاب هو جسم لكن جسم الطبعي ليس جسم التعليمي جسم طبعي ثم فيها على هذا الكتاب قد سرى عرض هكذا وهكذا وهكذا يعني لو لو فرضنا اننا سلبنا هذا ال هذا الكتاب نعم ألا يبقى هناك شيء وهو الذي سرى في على هذا الكتاب في يعني عمقه وطوله وعرضه هذا الجسم التعليمي والجسم التعليمي عرض والجسم الطبيعي جوهر فهذا الجسم التعليمي الان يوجد له يعني عمق طول وعرض فإذا قسمناه فإذا قسمنا هذا الجسم ليس هذا الكتاب بل الذي هو سعر في هذا الكتاب في طوله وعرضه وعمقه هذا العرض إذا قسمناه في عمقه وصلنا إلى ما لا نقسمه بعد ذلك فهذا سطح هذا سطح اذا سطحه هو عرض لا عمق له لكن له طول وله أرض ثم هذا السطح قسم في عرضه بحيث لا يمكن أن يقسم مرة أخرى حصل لنا الخط والخط لا لا عمق له ولا عرض لكن له طول فقط فهذا الخط إذا قسمناه هكذا صلنا إلى هنا هذه نقطة النقطة لا عمق له ولا عرض ولا طول إذن هو لا يتجزى فهذا هو يعني النقطة إذن ما هو الجوهر الفرض والجزول الذي لا يتجزى هو أن نقسم هذا الكتاب لا هذا لا هذا لا الذي سرى على الكتاب بل هذا الكتاب نفسه قسمنا ف يعني يحصل لنا سطح طبيعي ليس هذا هو سطح و هذا سطح اذا قسمناه حصل لنا هكذا شيء واذا قسمنا هذا فنصل الى هنا فهذا هو الجوهر الفرد فالجوهر الفرد هو نهايه الجسم جسم الطبعي نهاية النهاية الخط الذي هو نهاية السطح الذي هو نهاية الجسم التعليمي نعم والنقطة إذا النقطة ليس لها جزء فلما كان النقطة لا جزء له إذا النقطة لا جنس له فإذا لم يكن النقطة لا جنس له إذا النقطة يعني ليس بنوع نظافي لماذا لانه ليس فوقه جنس يذكر عليه وعلى غيره في جواب ما هو نعم هذا كله واضح